موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينافرون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ثلاث نتين وحية ثلاث نتين فاعترسنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإيشرك فيه تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رسحا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفي الدرجات درجات للعرش يلق الرّوح من أمره على من يشاء من أمره على من يشاء من عباده ليُذّر يوم التلاع. اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَنَا لِلْمُلْكِ الْيَوْمَ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سريع الحساب، وأذرهم يوم الازدهار، وأذرهم يوم الازدهار، إذ القلوب لدى الحناجر كظمين. للظالمين من حميم ولا شفيع له ضاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.